كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وهو كره لكم تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 Kutbe alaikum al qitalu ve wa kuruhulakum ve asaan tekrahu shi'au ve تحب شيئا وهو شر لكم، وعساء تحب شيئا وهو شر لكم، وعساء تحب شيئا وهو, شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسان تحب شيئا وهو شر لكم، وعسان تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم،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 تحب شيئا وهو شر لكم، وعسا أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال عن فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه عن الشهر قتال فيه قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه عن قتال فيه كبير عن قتال فيه, قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قتال فيه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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله, وصد عن سبيل الله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 والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعوا والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعوا والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوك عند دينكم إن استطاعوا. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوك عند دينكم إن استطاعوا.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 129. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 121. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 وَمَن يَرْتَدَّدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَمَن يَرْتَدَّدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَمَن يَرْتَدَّدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 وَمَن يَرْتَدَّدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَمَن مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 فَأُلَائِكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَعْمَالُهُمْ في أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْفَرَمِ قِتَالٍ فِيهِ قل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ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 فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قتال فِيهِ كَبِيرٌ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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رَحْمَةَ الله والله غفور رحيم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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رَحْمَةَ الله والله غفور رحيم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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والمسير يسألونك عن الخمر والمسير يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعهما. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما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 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من Qul fihi ma ithmuk biroo wa manafil insan ve ithmu ma akbar min nafhihi ma. Qul Nefgihma, ulfihi ma ithmun kibir ve manafgul insan ve ithmuh Kabir ol ve manafgul insan ve ithmuh ma akbar min nafgih ma. Ölfihi ma ithmun kabir ol قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العظم ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ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 يوفقون قل العفو ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 119. وأن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 110. يسألونك عن الخمر قل فيهما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 119. فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 110. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 117. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 118. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 110. في الدنيا والآخرة 111. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير في الدنيا والآخرة 33. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 34. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 35. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير في الدنيا والآخرة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 138. ويسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم خير 139. في الدنيا والآخرة 111. ويسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم خير 112. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير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 تكره شيئا وهو خير لكم، وعساء تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الفرائض قتال.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 119. فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 110. في الدنيا والآخرة 111. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم 119. شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْضِ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 تكره شيئا وهو خير لكم، وعسان تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال.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 كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 120. في الدنيا والآخرة 121. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعساء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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم يَكْرَهُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ 119. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 110. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 111. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن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 أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعساء تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال.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 قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العرف كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 125. في الدنيا والآخرة 126. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعساء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 في الدنيا والآخرة 110. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى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 كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُؤْفِقُونَ قُلِ الْعَذَابُ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 أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعساء تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال.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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو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 يكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون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 كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 118. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير